وبدلناهم بجمتيهم جمتين ذواتي أكل صمط وأخل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى قدرنا فيها السير سير فيها ليالي وأيام أمين فقلوا ربنا بعيد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث وmezقناهم كل مmezق إن في ذلك لا آيات لكل صعبان شكور لقد صدق عليهم إبليس ظنه فتبعه إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لناعلم من يؤمن بالآخرة إلا لناعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك.